فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَبِير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ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 بل لجم في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أن انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي فِي في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 قل ارئيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com